وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جَاءَ نَصْرٌ ربك لا يقولن إنكنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا ولا المنافقين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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إِنَّمَا اتخذتم من دون الله أُوْثَانَ مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم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 والعزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُقَنْ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاديكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ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 أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوثى. قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي منه وأهله إلّا مرأتوا كانت من الغابرين ولم.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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاطرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الجائر العذاب ولا يأتينه وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن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 124. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون